بسم الله الرحمن الرحيم قاصم من تلك آيات الكتاب المبين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 ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فجعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمر كثمين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قال ربكم ورب عبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل عليكم مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن استخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فاعتبي إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضان قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تعمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عنيم فجمع السحرة لميقات يوم معدوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فَلَمَّا جَاءَتِ السَّحَرَةُ قَالُوا لَنُدْعُونَ أَنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة تاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأضطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأطلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أداء إلى قليلون قليل وإنهم لنا لغائض وإن نا لجميع حاضرون، فأخرجناهم من جنات وعقول وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعهم فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ أَنَا مُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّمَا عِيَّ رَبِّي سَيَهْدِينَ فَأُوحِي لَهُ إِلَى مُوسَى أَلِ الْرَّبْبِ ثُمَّ تَلَقَّى فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْمَآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال اليبي وقومه ما تعبدون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 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمستقيم وضرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينفعون تصرونكم أو ينتصرون؟ أقبكبو فيها هم والعون وجنود إبليس أجمعون قالوهم فيها يختصمون تَلَّاهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُعْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَاجِبٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُعْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالُوا لَنُوحٍ عَفُوٌّ نُوحٌ أَلَّا تَسْتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاسْتَقُوا وَأَطِيعُوا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على رب العالمين فاستقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واستبعك الأرذنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن كتابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين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 ثم أغرقنا بعد الذاقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت آذن المرسلين إذ قال لهم أكوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مطالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني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 إذ ذب السمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم طالح ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاستقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتدرون في ها هنا من نفي جنات وعُيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسركين الذين يفتدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين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 فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ذَبَتْ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْتَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ إِنِّي لَكُمْ وَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قال إني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجودا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب العيكة الموثنين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أبيل فاتقوا الله وعطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أو قل ولا تكونوا من المغفرين وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبغوا للناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واستقل الذي خلقكم وانذ بالله الأولين قالوا إننا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 فكذبوه فعقدهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان عثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنكنعه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغفة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أَذَاعَ عَذَابُنَا يَسْتَأْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ عَمَّ اسْتَعَانُوهُمْ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَسِحُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنتَ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعم الله إلها آخر فتكون من المعزلين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السماء وعثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم ترنهم في كل واج يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتفروا, وانتفروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن قال بي